بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواضع نجوم فَصَمُن <قسم> لَّوْ تَعْلَمُونَ عِظِيمًا <قسم> إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ إلا يمسه إلا المطهرون تنزيل فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون لولا إذا بلعتن الحرق وما وأنتم حين إذن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 خير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين ياي <تصفيق> الضالين فنزل من حميد وتصليات جعيب إن هذا له حق القيء تسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم